قول لا دين الشيطان غني بسم الله الرحمن الرحيم ايمكم <تصفيق> وكو I've been far. Oh, no. моей marriages Oh, my God. այս <laughs> Si Endien tri de jour Hon Abun la viina yo ni 'tron de la أطل لينا يوم منونا بالانشواط منونا باليدي علم ما فاض ذي Thank you. What? Oh. Құрқұрға وا <تصفيق> غينك On the point to رضى <تصفيق> الله All yeah. right. Ah! واللهي <تصفيق> والمنن لا ياكل قومي يا الذي فَأَبْوَى وَلَمْ يُرْجُ وَلَمْ يَكُنْ حَبَّ مُتَكَبِّرَ وَمِنَ النَّاسِ 26 Oyan ne a Go